السماء والأرض، لم ندعوا من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله، لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من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 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا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 ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْوَدَاتِ وَالْعَشِيِّ وَيَدُونَ وَجْهًا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 إنا اعتدنا للضالين نرى أحق بهم سعادتها وَأَيَّا أَنفُسٍ يُغاثُوا بِمَا إِن كَلْ مُهْلٌ يَشْوِي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 ما سواك رجل لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنتوني أنا أقل منك ما له وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنا من السماء. فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له قلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها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 نَفَسَ قَعَ عن امر ربي افاتتخذونه وذريته اولياء امين دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم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 والتخذوا آياتي وما أنذرز وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ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 ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا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 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم لِلْكَافِرِينَ سُجُودًا قُلْ هَل نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا